بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الأثنان الأثنان على سيدنا محمد خاتم الانبياء خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه سارا على قديره ونفذه الى يوم الدين ان ذا رحمه الله كتابي عنه اللعان محفوظ من اللعل فاصل اللعن الفرض والذات ويطلق اللعن بمعن الشسم في بغة العرب ولكنه يراد به في شرع الله الطرد والإدعاب من الرحمة الله والعيادة بالله فمن لعنه الله فإنه مطروض من رحمته ولن يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا نسأل الله بعزته وجلاله نعيدنا من لعنته وغضبه وشد عقابه أما في الاستلاح فالمراض بالعام أيمان شهادات مؤكدات بأيمان شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بالنهنة والغضب شهادات هذه الشهادات شهادات مخصوصة تصدر لشخص مخصوص وهو إن الزوج وإن الزوجة فليس هناك لعامل في الإحلام يقع بين غير الزوجين فهو مختص بحالة معينة حددها الشرع لأمور وعصباب فممدد عليها إن شاء الله تعالى وهذه الشهادات يقول يشهد فيها الرجل الذي هو الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما يبدعيه إما الزنى زوجته وإما نفي ولدها منهم فهو إما أن يخدفها بأنها زنك وإما أن ينسي الولد يقول هذا الولد ليس بولدي وحينئذ يكون اللعام من الزوج على أحد هذين أمرين وقد أستمع العنوان إنها زهدت وأن الولد أسد وولدي لأنه إذا كان أحده ما في النبات أولى لذا هذا بنسبة لشهادات الزوج وأما شهادات المرأة وهي الزوجة فإنها تشهد لله أربع شهادات مقرونة اليمين إن جوجها خاذب في ادعاه من جناها هذه ما قد قد قفى هذه من الزنا وتشهد إذا كان الزوج قد قد نفى ولدها منه تشهد أن الولد ولده فإذا إذا إما أن يشهد الزوج على أنها زنت والعياذ بالله وإما أن يشهد على أن هذا الولد ليس لدي ولده والمرأة حينما تشهد أربع شهادات تبارج بها وتقابل بها شهادة الزوج أربع الشهادات. أربع شهادات مؤكدة بالأيمان أنه كذب عليها في ادعاه من جناها وكذلك أيضا أنه كابب وأن الولد ولده هذه الشهادات الأربع المؤكدات بالأيمان مقرونة بالنعل والغضاء أما ثمها مقرونة بالنعل فمن جهة الزوجة وأن كلها مقرونة بالغضب من جهة الزوجة والمعابض النعن للغضب لعن الله عز وجل وغضب الله في الزوج يحرث اليمينة الحالكة وهي والعياذ الله الموجدة وسميت موجبة أو وقدت بكونها موجدة أي أنه إذا حلفها أوجبت عليه لعنة الله والعياذ الله وأوجبت عليه عقوبة الآخر إذا كانت حذاباً خاجرا في يمينه ودعوه لنا وابتهام من زوجته أو نحي ولده منها فإنه إذا حلف هذه الخامسة أوجدت عليه معنى الله الذي حلف على نفسي وأوجدت عليه عقوبة الآخرة ولذلك فبك عن النبي صلى أنه أوقف الزوج لما حلف الأربعة الأيمان الشهادات الأربعة الأولى أوقفه بعدها وجاء لبعض الغوايات أنه أخذ على فمه كل هذا خوفا عليه من معرفة الله وعياذ بالله له قال له رسول الله اتق الله فضوح الدنيا أهوى من فضوح الآخرة وعذاب الدنيا أهوى من حذاب الآخرة ويحف إنها الموجبة أي اتق الله في ولا في حم من نفسك لا كنت كاذبا فارجع ما قلته فحلها الرجل وأما بالنسبة للمرأة فالغضب لحقها تشهد تحذر الخامسة اليمين الخامسة أن غضب الله عليها إن كانت منها الفاغذين إن كان منها الفاغذين يعني زوجها وهذه الخامسة والغلاب بالله موجبة لغضب الله عز وجل وإذا حل غضب الله على العد فقد هوا يعني هلث هلاك عظيمة ولذلك جاءت الحبيب عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوقف المرأة عند الخامس وقال لها اتقل له عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة إنها الموجدة فلما قال لها إنها الموجدة لأنك في خلفت هذه الخامسة أن غضب الله عليك فإنه سيخل عليك غضب الله الله تعالى يقول في كتابه ومن نحن عليه غضب وفقد هوى وهذا هو العياذ بالله الإشارة العظيم ما يصيبه من الغلاء حتى إنه هوى وسقط سقوطا قد لا يسي هذا أمر عظيم جدا ولذلك إذا حدث اللعاء على هذه السورة فانتقل الحكومة والخصومة من خصومة الدنيا إلى خصومة الآثة فإنذن يحكم القاضي كما سيقوم شاء الله ويفتح أمر الزوجتين يكون أمر الزوجتين إلى الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم في حبيث حقيق فسابتما على الله الله يعلم أنا أحدكما كابب فهل من تائب على الله الله يعلم أن أحدكما كابب فهل من أي هل منكم من أحد يتوب وقد جاءت في رواية أنس رضي الله عنه أن المرأة لما أوقفت وقال لها النبي صلى الله عليه إن وسلم إنها الموجدة تلتأت وكادت أن تعترف في المقارة لا أفضل قومي سائر اليوم فحلفتها وإعيادهم هذا اللعام وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واختلف جلماء رحمه الله في قصتين صحيحتين ثابتتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة الأولى وقعت من الصحابي يدعى عوين العجلاني بني عجلان والثانية لهلال ابن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عز وجل عليهم في قصة غضوة تابوه هذا الرجلان اختلت العلماء رحمه الله هل نزلت آيات اللعام بسبب قصة وينث أو بسبب قصة هلاله والذي عليه أكثر الأئمة رحمه الله واختاره بعد أئمة التفليل أنها نزلت في هلال المؤمية لما قذف الرأسه بشريك بن سحناء رضي الله عن الجميع وهذا هو الذي يختار غير واحد من الأئمة أن أصل القصة في جلال الأمم وأختار من نور رحمه الله وغيره أنها نزلت في عوينر العجلان أما قصت عوينر العجلان فإنه أتى إلى عاصم العجلان ابن عنه فقال يا عاصم الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتله أم كيف يقال فلّي يا عاصم عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله المسألة فكره من جسلم المسألة لأنه كان عليه وسلم لا يشد المسائل التي لم تقل. خشية أن تحذف تشريعات وأحكام يضيق لها على الأمة ولذلك كان يقول كما في مسجد أحمد أعظم المسلمين في المسلمين جرماً رجل سأل عن شيء لن يحرم عليهم فسرم عليهم من أجل مسألته وقال إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا كلها وسكت عن أشياء رخلتا بكم من غير فلا تسألوا عنها فكان نكره المسائل فلما جاء عاقم وفعل هذا السؤال ولم يبين أنه وقع لم يجب المجسور السلام فرجع عاقم إلى قومه وجاءه العوينر فقال يا عاصم هل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسأل فقال عوينر والله لا الله ياته شتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأل وكانت المرأة زوجته ابنة عمه كانت ابنة عم لعوينر فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلوه ام كيف يلعب يعني لو انه قتله ليس عنده شهود يسبتون عنه زانه ولذلك اذا قتله شوق سلبه لانه لو فكش هذا الباب لانه ان كل شخص يطرر شخصا ان يدعوه الى بيته فيما يقتله وقد يكون كارها بجوجه فيدعي زناها بالرجل فمن هنا اقال ايقتله فتقتله فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد نزل في وفي صاحبتك القرآن فذهب فأتي بها فذهب وجاء المرأة وتلاعنى بين يدي رسول الله الله عليه وسلم والكثة الثانية وهي التي يظهر أنها نزلت أول حدث أولا وهو مذهب الأكثرين كما ذكرنا أن هلال ابن أمين رضي الله عنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أخا للدرائب النارس لأمه فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يجدم عن رأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم يتركمه فقال يا رسول الله هذا هلال المؤمية قدفاً رأته بشريك للسفناء عمال قال رسول الله رجل يجب من أمرأة رجع اقتلوا فتختروه أما هلال ابن أمية فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلفظ بالنفذ الصريح أن امرأته جنت بشريك المسحنة قال عبد الله بن عباس كما في صحيح الدخاري وغيره إن هلال ابن أمية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقذف امرأته بشريك المسحنة يعني فم الرجل الذي وجده وقال يا رسول الله لقد رأيت بعيني وسمحت بأذني والله يعلم أني صادق فيما أقول فقال الأن أبين أو حد في ظهر أن بين أو حد في ظهر فقال هلال والله ما كذبت يا رسول الله والله يعلم أني صادق وسينجد الله في قرآنا أصدقني فقال عليه السلام أن بين أو حد في ظهر فالثبت في هذا أن الله عز وجل أثبت الحد على من قدر فكان في, في أول الإسلام أن كل من قدر زوجته أو غير زوجته أنه إذا قدر في الزناء إما أن يثبت بالبينة أو يقام على حد الجد الثلاثين كما نشأتين في ذلك في قدر فخاطب أن يستثمن بالأصل فقال عليه الصلاة والسلام البينة أو حدوا في رهن. يعني إما أن تحضر البينة أو أقمس عليك الحد فارتع هلال رضو الله عنه لكنه كان يعلم أنه صادق فيما يقول فنزل الوحي على رسول الله في واقع الحديث في الصحيح المعثى في يؤكد أن التصفى قبل ما حدثت مع هلال بن أمين لأن هلال لما قال كلامه خاطبه النسلم بالأصل الذي يسبق الآية وقال له البينا أشد في ظهرك وهذا يقوي أنها نزلت أقوى ما نزلت في هلام وهذا يوجه هذا بالأفترين فلما قال له النسلم البينا أشد في ظهرك تعتبر رجل ما تجع إذا برسولنا صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ولما نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم الوحي أمره أن يحضر المرأة ثم أمرهما أن يتلاعى فتدع بهلال فشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الصابقين وأنها زلت وأن هذا الذي في بطنها والحمد ليس من ثم خمس بشهادة أن معنة الله عليم ثان من السابقين ثم بعد ذلك شهدت المرأة ألمانها فقال صلى الله عليه وسلم انظروا لليه فإن جاءت فيه أصيه أحلش الثاقين فهو الهذان يعني قد خذر والولد ولده وإن جاءت به اورق خذلق الثاقين فهو للذي ذكر فجاءت به عنصفة الرجل الثاني والهذاني هذا هذه هي قصة الزعام وهذا النوع من التشريح التشريح الحكيم فصل فيه الله جل وعلا من فوق شرع كمالات فصل من لقص الحق وخير الفاسيين بيّن في شأن هذا الأمر العظيم وجعل له أحلام خاصة والسبب في هذا أن القضايا التي تقع فيها الخيانة تنقصي قسمين. قسم منها يتيسر فيه الدليل وتقوم فيه الحجة من اقرار. أو شهود العدود أو شهود العدود يشهدون بأن المرأة أو أن الرجل قد وقع في أذنان وحينئذ لا اشتام والقسم الثاني لا يتيسر فيه وجود الدنيل ولذلك قال السعب رضي الله عنه ثمات الحديث الصحيح يا رسول الله رأيك لكى لو أنه, لو أنه تفخذها رجل أي يذهب فيحذر الشهود اياك شهود اياك شهود وقتم او ذهب في حضور الشهود فيخرج الرجل من حاجته والمصاد احضار اربعه شهود وهذا الباب الحقيقه حددته في الشريعه الاسلاميه ان شاء الله في باب فقه الدين بيان حكم التشريع في الحكم الوجوب أن يبلغ النصاب هو اربعه شهود وخف امر بنا بذلك لعظيم البناء فيه فضر الله تصر على المراه ولا على الزوج بل ينتشف إلى أهل المرأة وإلى أهل الزوج ومثل هذا العمر تشف فيه الجناء ويعشر فيه من الشر والله به عليم إضافة إلى أن الناس عندهم نوع من التساهم في قضية الغيرة نوع من التساهم في القلب بثبت شئة الغيرة وقد يكون الرجل شديد الغيرة فيتهم رأته ويبادر باتهانه والعكس أيضا هناك محال لما كان أمر الزوجية له أحسان خاصة وضعت الشريعة له هذا التشريع إذ من الغالب غالب الظلم أن الرجل لا يقبل على اتهام امرأة ولا يقبل على مثل يولد منها والأمر بخلاص ما يقول لأن الغالب أن الرجل لا يقبل على اللعان إلا إذا كان الصالح هذا الغالب لأنه ليس هناك إنسان عاقب حكيم طبعا الشذوذ هم الرجل والله جريئا على محارب الله جريئا على الكذب على الله عز وجل في شهادة هذه أحوال نادرة لكن متكلم على غالب الناس أن الزوج لا يمكن أن يأتي إلى فراحة زوجية فيبتهم زوجنا وينفي ولده منها إلا وهو صادق فيما يقول أو عنده ما يضل على ما يدل ويثبت فنظرا إلى أن الرجل يحتفل جوجته ويطلع على أنور جوجته ويدخل على جوجته في أحوال مختلفة فمظنة أن يقع على شيء ثم هذا الشيء قد يقع حجأ فلا يستخدم وجود الدليل وهذا الذي جعل الصحاب يشتفي إذا رسولنا فجعلت الشريعة حلا خاصة لهذه الأيمان التي يدفع فيها الضرر عن الزوج فلن يضحق به ما دلنا سفراشه من ولد الحرام وأيضا يدفع به الضرر عن المرأة إذا تهمت بالباغر فعزل الله عز بين الإثنين وجعل هذه الحالة خاصة والأمر خاص مرده إلى الآخرة إذا أصلت الزوج على أمله وكذبه أو صرت الزوج على كذبها لأنه لا بد أن يكون أدو كذب فجعل لها هذا التشريع الخاص الذي يظهر به يخوف به الزوج وتخوف به الزوجة فإما أن يردنا وإما أن يحجنا فيه تفسير فتارة يجد على الرجل أن يلاعن زوجته وتارة يحرم على الرجل أن يلاعن زوجته وتارة يضح له فإن شاء يفهم وإن شاء يقرد وقد يكون الأفضل له الشكر أما في الحالة الأولى وهي يوجد يجب عن الرجل المناعي جوجته فهي أن يتحقق من جناها ويتحقق أن الولد او يتحقق أن الولد يشد ولده يتحقق من جناها مثل أن يدخل للعياذ بالله ويراه على الثين مثل ما قال هلال لقد رأيت بعيني وشمعت بأبين ويتحقق أنه قد وطعت الزائفة بالصفة المعتبر في إذباد كلمة الزنا أن يرى فرجه في فرجها على الصفة التي لا نجح فيها ولا غمور فلو أنه رآه مستليا بالمرأة لا يجد هذا في إذبات الزنا لأنه ربما كان الرجل غير واقعا في لم يجانعها بعد وقد يكون ما بينهما علاقة غرام ومحدة قد تنعوا فيها من وقوع في, في من بعض المسافة تتمنع فليس وجود الزجل مع المرأة يثبت أن هناك زين وهذا أمر عام لا يختص الزوجين كل مسلم يعلم أن الله سائل ومحاسبه أنتهام إخوان المسلمين عليهم يعلم أنه لا يجوز له أن يثبت الزنا على رجل أو على مرأة حتى يرى بعيني أو تقبل المرأة للزوج او يقر الرجل انا امسحي هذا اذا اراد ان يذهب ان شاء لكن انسرى لزوجه يشمل بأنهم متاكد وعلى كل من جناها لبللهحدهما ان يرى بعين ويشهد شاهد من الله تبارك وتعالى والحاله الثانيه تقر له زوجته وتخبر وجواب الله أنها فعلت هذا الشيء وأنه وقع منها في الشكم الوقين أو غالب غالب الظنج أن يأتي شهود وعدود لتخفيهم وفي أماهتهم وصدقهم وعدالتهم فيشهدون عندهم أربعة شهود لأن الزوج يتنوع لأنهم ضأوا زوجتهم على الزناء ويشهدون بسيطة معتذرة لإستاذ حب الزناء إذن هناك حالة تام يتحقق فيها الزوج من زين الزوجة أن نرى بعينه ويشهد ذلك من نفسه والثانية أن يشهد عنده العدود فالأولى الأولى أن يرى بنفسه يقينية والثانية غالب الظلم في شكم رؤية النفس أن تخبره الزوجة كما بالفعل أما بالنسبة لهذه الحالة إذا تحقق الرجل من زين الزوجة متى يجب عليه أن يلاعظ يجب عليه إذا ترتب على هذا الزنى ولده فإذا ترتب على هذا الزنى حمل وولد وقطع لأن هذا الولد يشد لولده مثل أن يقول لن يجانع هذا مثلا حدث الحمل من هذا الزنى زند فتركها بعد زناها وتحقص أن هذا الحمل من حمل الزنى وأنه يشد ولده فحينئذ إذا لم يستطع أن يتخلى عن هذا الحلم يعني بحيث يتأكد أنه لو صفت على هذه الجوين سيبقى الولد ينصد ويكون هذا الولد شريفا لأولاده في الميراث ويستحل النظر إلى من يجيز النظر إلا من لا يجيز النظر إليهم وأولاد أولاده وما يتبع ذلك من تبعات قال الظلماء فيجب عليه أن يلاعن لكن لو أمكنه أن يتخلص من هذا الولد نزل أن تأثرت له بسنة ويكون اعترافها بسنة بعد وضعها للولد فأن كان يأخذ الولد فأن يجعله لقيقا فيخرجه إلى سابل أو إلى قريق ويوضع له مال وشيء هذا لأحد يأخذه لكن ما حصل ضرر على كراشه ولن الولد إليه فإذا تخلى عن الضرر فحينئذ إن شاء سكرها وهذا أصبا وأعظم أدرا عند الله عز وجل لأن الستر فيجلنا مندوب إليه شرعا وأجمع العلماء رحمه الله على أن الرجل إذا رأى الرجل أو المرأة إذا رأى رجل الرجل على سنة والشهود لو رأوا الرجل يزني ولو كانوا أربع أن الأصب لهم أن يسروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صحيح صحيح المسلم الحديث يقول بدر بن حسويه برجل وامن انه جاءه ماعذ منامك رضي الله عنه وجالس في المسجد وقال يا رسول الله اني اصبت حد فطهرني فقال له النبي صلى الله ويحك ارجع في الله ثم تالي فرجع غير بعيد ثم اتاه وقال يا رسول الله اني اصبت حدا فطهرني فقال وليحك ارجع في الله ثم تالي ففعل عليه اربع مرات وجه الدلاله أن ناعزا اعترب وأقرب ومع ذلك صرفه من الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يسترى مثله وأن نراجع نسترى بهذا وأمره أن يتوب لعل الله أن يتوب عليه ولذلك لما أقيم عليه الحد وفر قال عليه الصلاة والسلام هل لا تركمون يرجع فيتوب فيتوب الله عليه فهذا يدل على قصمة الله عز وجل لعباده وهذا أمر أجمع العلماء عليك قال أن الأفضل أن يشفر أجزاني على جناه حتى الشخص للغطاء والعيادة لله الجريمة وأراد أن يعترف بالإجناع أنه يرغب في شفر نفسه ولذلك قاله صلى الله بعد قضية ناعج والمرأة التي اعترفت بالجناة قال علينا على نسوه قام قامت نهيه على النظر وقال أيها من التضيي بشيء من هذه القادرات في الوصفة بشفر الله فهذا نحل إجناع بين العنم ورحمه الله أنه الأفضل والأكمل أن يحصر نفسه لكن إذا كان هناك ضرر ومذكرنا إنه, أنه لو سكت وستر عليها فمعنى ذلك أن فراشه يهول وأنه يحصل الضرر فهذا شيء لا اشتاق يجب عليه أن يدفع عن نفسه الضرر ونسوك الوالد إليه مثلا الآن عندنا الجانبان الجانب الأول أن يتحقق من زناها هذا الشيطة الأول في هذا الجانب الأول وثانيا أن لا يمكنه دفع الضرر المترطب على الزناع اللي هو الولد فقلنا حين يجب عليه أن يلاعب إذا أنتمه دفع ضرر الولد بإخراجه عن وعن فراشه ودفع ضلائه عنه فالسؤال الذي يرد في هذه الحالة حيث قلنا من أفضل أن تشتر هل يبطيها عند يبطي المرأة عنده أم أنه يسرحها هذا فيه تشفيل فالمرأة التي تقع في الحرام إذا تابت توبة نصوحا وظهرت قناة وقرائم على أنها تائزة الله عز وجل وأنها يعني كارهة لهذا الأمر فمذهب طائفة من الظلماء أنه يشرع له أن يسترها وأن يضمها إليه خاصة إذا غلب على ظنه أنه لو طلقها وأنه أبعدها من تقع في الزنة وأنها يرسد حالها أفضل فحين هي بنت أضمها إليه خاصة إذا كانت طريبة أو أخرجانها وأنها إذا كان خشي أنها تكذب في توبتها أو لم يظهر له الضليل على صدق توبتها فلا يجوز له أن يبقيها لأن هذا يعذر فراشه ونسبه للحرام ويؤثر عليه وعلى ذريته ونسبه فلا يجوز أن يبقي مثل هذه ويجوز له شرعا إذا ثبت أنها زاني أن يضيق عليها حتى تدفع لهم نهر ثم يخالقها كل عن شرقين لأن إذا أتت بفاحشة مبينة فمحق الزوجة يضيق عليها حتى ترد له مهرة لأنها خامت عسرته وأثبت عليه شعاشه وفيه ما بري به من العذاب وحينئذ يأخذ فقه من النهر فتعل الله أن يعوضه خير منها. وليفذره إذا علم أنه يعرف إلا زانه أنه يبطيه يشكل على هذا الحديث إن امرأتي لا تربي يد نامك فقال عليه الصلاة والسلام طلقها قال يا رسول الله إني أخشى وتتبعها نفسي سأمرها من سكاني هذا الحديث قولا وعيفة إسناك وضعفه العلماء رحمه الله تكلم على من أشاره إلى ضعفه أنوام جوزي رحمه الله في العبل المتناهية في بيانة الحديث الواهية وبيعا الحديث الموضوع ومن أهل العلم من حدثا هذا الحديث لكن على فرد تحسيه فيجر عنه في أجوده أن حديث من رأتي لا ترد يد لانس ليس المراد به الزنا وإنما المراد كانت وعراف الجاهلية من يسمى بالأخدام فكانت المرأة لها عشيط وعشيط يقبلها وينسها وعلى الله بالله لا يجامعها ولا يزني بها قرف جاهلي كما يقع الآن في عراس الجاهلية المعاصرة عند الكفار أن الرجل يكون زوجا للمرأة والمرأة لها صديق أو لها خدم وهذا الذي عناه الله بقير ولا متخذات أخزان فهذا الخدم كان يستمتع من المرأة بما دون فرط فلا ترد يدنا بس أنها تستمتع بما دون وهذا الجواب اختروا الراحد منه من الإمام القيم رحمه الله وعلى كل حال الذي يدلق عليه النصوص أنه لا يوجد أن ينسى بعصمة المرأة الزانية خاصة إبالة تتمنينها لأن الله يقوب الزانية لا ينفح إلا زانية النشكة والزانية لا ينفح إلا زانية النشكة لفضل ما ذلك عن المؤمنين فلا يقوب للرجل أن يتساعد بهذا الأمر لأنه ينشر الفساد ويعين عن الفساد الشريعة نجائك هنا على الامتساد ولا شك أن الرجل إلى في مثل هذه الأمور كان ذيوثاً وأنه يطر الحرامة لأهله فعليه لعنة الله عز وجل فيجب تسارك مثل هذه الأمور إننا يسرع السكر إذا كانت المرأة معروفة بالمشافظة وحصلت ذلة منها وخاصة كل شامة تدرس خلاحدة ويرجع فيها إلى أهم علم ففي بعض الأحوال تكون الرجل متساهلا في فراش المرأة يريد عنها للشهود وتقع في الحرام تكون هناك إشباد من الزوج تكون أمورا مهيئة مثل متساهدة في اختلاف أقاربه بها واحتفافهم بها ونحن ذلك لكن لحال الأصل الشرعي يقتضي أنه يجد أن يحافظ على الفراش هذه هي الحالة الأولى وهي التي يجب فيها اندعان الحالة الثانية التي يحرم فيها اندعان أن يكون الرجل كاببا على زوجك والعياذ لله سيتهم هذا الباطل ويتهم هذا الزور وهذا الأمر من الموذيقات التي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من السبع موذيقات التي ذكرها رسول الله, صلى الله عليه وسلم في حديث يبيه وريضة الصحيح يحذر أمته منها ومنها قذف المصطنات الغاخلة في المؤمنات وتوعد الله عز وجل من فعل ذلك باللعنة في الدنيا واللعنة في الآخرة والعذاب العظيم العذاب في الدنيا والآخرة وأن الله يحضر على رؤوس الإشهاد فتشهد عليه يده وتشهد عليه إجله ويشهد عليه نسان بمفتراه وعيوه على المرأة البريئة من الزوري البهتان وهذا أمر عظيم وهو مسألة التساهل في التهم والقبر ومن تأمن يعني مصوف الشريعه في كتاب السنه وجدها في اعظم سرمة المسلم حتى ان الذي يصل من قرن العره بالدنيا ف و لربنا كان قتل الانسان احول عنده من أن يقعنا في عرضه ولكن لا شك ان الله سبحانه وتعالى يعين البريء ويحفظه ومثبت لمن يصدق قدره الله وهذا البلاء يرفع الله به درجة ولذلك جعل الله عز وجل هذا البلاء لخول الأمة صلوات الله وصلاة الله عليه حتى يعلم الناس الصبر على التهم ويعلم أمته ويعلم كل مؤمن ومؤمنة أن يتجلس مثل هذا البلاء الذي يكون من هذه الموحية من الناس التي لا تضال بما تقوم وترسق التهم لأكهى الأشياء فتجد الرجل المجرد أن يرى غريبا دخل بيتا اتهمه بزينة ورغب أن يجرب أن يرى انضعته في المكان فهمه هذا فهذا أمر ينبغي المسلم أن يبقى الله عز وجل فيه وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى وأن يلكن في إخوانه وخواته ومنات من الأعبار وأن ينزل أسهر من ذلكهم فعل ذلك حجب الله له دينه وحجب له عرضه ومن صان أعراض الناس صاب الله عرضا ومن عفت عن الناس أجهت الناس عنه فقال الإمام المالك رحمه الله أعرف عندهم عيوب عن عيوب الناس عندهم ضيوب سكتوا عن ضيوب الناس سكت الناس عن جودهم وأعرف الناس لا عيوب عندهم تكلموا في عيوب الناس فأحدث الناس عندهم ضيوبا فتهمة الزوج لزوجة الحرام أمرها عظيمة فأجمع الظلماء لأن النعام سنجد حالة محر على الزوج لا يجد هنا من المدن فإذا بلغت فيهم جرأة أن دعا ذلك في مجلس القضاء وطلب أن يلاعب زوجته فالأمر أشد والمصيبة عليه أعظم لأنه سيحي في الإيمان الثادر الخاذبة والعياذ الله ثم يقول الموجبة والخامسة أن لعنة الله عليه لكي كان من الكاذبين وإذا قالها حلت عليه لعنة الله وإنه لبنه وهتاني أحاقة الحال الأولى الوجود والحالة الثانية التحريم يعني حدث مجمع لها دين العلماء رحمه الله تبقى حالات الجواز إذا اطلع الرجل على زن زوجته ولم يحدث من هذا الزن الحمي وفي هذه الحالة من حقه أن يغيق عليها في نظيم موظيمة حتى تفتكي ومن حقه هي لا لا عمه لا عمه. أن لا إذا شاء نلعنه إلا عنا من شاء أن نضيخ عليها واخد شدعه وصبحها فعل ذلك والأفضل والأكلم كما ذكرى أنه يصرها ولا يلاعنها أنه يسرها ثم إذا أراد أن يأخذ حقه بالخل أخذها وإذا أراد أن يقلقها هكذا ولا يأخذ شيئا فإن الله أهز وجل هو يعوضه والذي ننبغي أن ينبه عليه في مثل هذا أن خيامة انفراش والوقوع في شراب بلاء عظيمة ومن الفرية بشيء من ذلك فعليه أن يصبب وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى لأن البلاء إلا حمد العبد فلوس هناك أحد إلى الله من من أن يصبب ويرضى عن غضاء الله والقدر وجاءت النصوف في كتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدشر من صبر عند البلاء كما أن البلاء يكون في الجسد يكون أيضا في العرب ولذلك ابتلى الله عز وجل بلاء بالعرب حتى أنبياءها فموسى عليه السلام تكلموا فيه وقال إنه آدل إنه خسرة واحدة كما ذلك الصحيحين أن الله عز وجل ابتلىه بكلام بني إسرائيل فيه فقالوا إنه آدل فذهب لأنه كان لا يغتصل معهم فقال لا يغتصل معنا إلا وفيه عين فاختلقوا هذا العيد وركبوه منه وهذا إن شاء الله سلامه عافية سلاء من الله عز وجل من الذين في قلوبهم مرض ومن أراد أن يعرف سلام في قلبه ومرضه فالقلب يمرض فيما دينه ودين الله وإمرض فيما دينه ودين الناس فللقلوب أمراض في حقوق الله عز وجل ومحارب وللقلوب أمراض في حقوق المشنيين وواجباته فإذا وجد نفسه لا يرعى التهن بإخواني فهذا مرر في القلب الله سلامه وعليه وبين الله عز وجل أن القوم الذين هم قوموا به فليهوض وجهه بالله الله أحيى عن سخطه وغضبه بسبب أذيته من الناس فأودي عليه الصلاة والسلام فقلنا أنه آذر فسأى الله عز وجل إن يندل ويرتصل وأمر الله الحجر أن ينطلق بثيابه في فأصلح موسى يرخذ وراء الحجر عارياً أمام الناس وهذا ابتلاء يعني لا يعلم أحد إنه سيخرج من الدنيا ماذا عنده إيمان دون أن ينحص ودون أن يؤدى ودون أن يبثلأ وتجد من عنده بعض إيمان إذا ابتلي بمثل هذه المقائد فاشا أقلق وذهب عنه رسله فأخذ يصب ويضيق على نفسه ويكبر عيشه يزداد ضيق الى ضيق كما قال صلى الله عليه وسلم الذي فلو ايضا من فتنها في الفتن فيضيق على اممه وهذا من امامه الخصان حتى ان هو اعوذ بالله تذي ويقل على جناها فيتكلم فيها ويوضحها ويشهد ظهر ويغتابها بدون دون وفي اعصى كل صلاته وفيامه العيال فيغضب الله له ضيق الشديد ذنوبه في دي لها بعد وقودها في هذا الحرام لكن إلى صبر وتجلد وليل تقرم الله الصبر في التقوى والتقوى حفظ اللسان حفظ الجوارح والأرخان حفظ الجنات فإذا تطلق من تطلق بمثل هذه الأمور فإنهم يوصى بالصبر فالأئمة والخطباء القرناء بالإلم والغنانات والمرتحون والأصدقاء والقرناء عليهم إذا تطلق على مثل هذه الأمور أن يثبتوا من تطلقها لأنه هناك فرض أقرب من مفرج الله من ثبت وصدر وصادر وهذه ومصر الإنسان بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإفتجاء إليه كما ثبت عن إم المؤمنين عائشة وقضى اللهم عنها فإن قصتها من أعظم القصص عبرة وحظة من قوة إيمانها وثبات جنانها وشكر إفتجائها إنا ردت فتاه ان الله جاءها بالكرس من حيث لم تحتس و قالت من كنت اظن ان ان الله في القران فانزل الله براثها من فوق سجدة الملا حتى من تمام ايمانها وتوقيدها و يعني تحريمها لطف حتى قال تحريم الذين ما بين قلوبهم لما قيل لها اشكروا رسول الله تعالى ثم الله ثم لأنها مرت عليها ساعات وإيام وقافت رعانا ولسمعها بالله بحره حتى أنها رضي الله عنها وعلاها لأنها عظم الضلاء وجلس عند والديها جاءها رسول الله وسلم وجلس وتسهد في الصحيح وقال يا عائشة إن كنت أذنبت دمدا هتوبي إلى الله يستغفره انظروا كيف الرحمن والبسر إن كنت أذنبت ذنبا فتوضي إلى الله نستخدره وليس ناك أعظم من الشب وليس بعد الكبر بل ومع ذلك أمر اللهم الشكين أن يتوبون قل للمذين كفروا ينتهون القرن فهذه رحمة الله الرحمن إن كنت أذنبت ذنبا فتوضي إلى الله نستخدره ففر فيها عبرة للزوج وعبرة للزوجة وعبرة من أهل زوجة أهل الزوجة سلوة بالمؤمن فقال لها عادة للناس فقالت لأبيها وإنها قضي الله عنه وعرضاه أجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سطعه أن فقالت لا أقول إلا كما قال أبو يوسف ما سطعت أن من شدة أن تقانيه أسن عقوب عليه السلام إنما أشكو فتكي وحزني إلى الله فصدرت صبرا جميلا واستحانت لله جل وعلا فما نبيه الوشيء نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل الوشي براءتها كان إن العلماء رحمه الله لما تكلموا في بعض أهل خير رجال الله والظلام لابن يتعنون في أمهات الأمين أو يتكلمون في الصحابة كان بعض القلماء يقول لا أشكوا في كفر من اتهم أعشة صلى الله عليه وسلم لأنه يكذب نصف القرآن ريشة هناك مرية يعني يتابقوا بالإجمال على أن من قد فأعشة أنه كافت لأن الله يكذب نصف على ضراءتها ونصف على قليبها ونصف على أنها مضرأة من يسهلت به فجعل الله لها هذا الشرف وهذا الفضل حتى إن القرآن يثلى ويتقرب إلى الله عز وجل بضراءتها ولي الله عز وجل فهذه عاهة من نشر الله عز وجل ودائما حينما ينزل مثل هذه البلاية يعني إذا كان الإنسان طريق عليه الدنيا فإن حد الباطل قصير كما بين الله عز وجل كيد الشيطان ضعيف وتضييق الأمور وتعظم وتشتد ويصف لإنسانة إن همل وغم لا يعلمه إلا الله عز وجل لكن لا ينقف أن يأتيه الفرط ويكون أقرب إليه من حد الوريد فإذا بالأمر كأن لم يقشل بل نقضح بالفرق أنا انضاغل فيدمغه فإذا هو زاهد وما فينا العكيز أن بعض الناس من قوة إيمانه وثباته وعلى الله عز وجل فيجعل براءته في الآخر ويجعل براءته في الدنيا ففي يصبح يتكمل فيه الناس يتكمل في الناس فإذا وقف بينا بينا عز وجل وأظهر الله صدق الصادقين وكذب الكاذب الكاذبين فعندها كما قال الله تعالى هذا هو من ينفع الصادقين وصدقهم فالمرأة والرجل إذا ابتلوا بهذا وابتلوا بمن لا يتقل الله عز وجل في أعراض من السمين فيتكمل فيهم ويتهمهم ما عليها إلا أن تصف. والأمر في الحقيقة في حق النساء آكد وأوجد فإن النساء يظلموا كثيرا في هذه الغنوب وبالأخص إذا كان الظلم من القريب فأخوها بمجرد أن يرى أقل الأشياء يضخنها للغنوب ويرهدوا فيهنة عند وانديها يضيق عليها فهذا أمر ينضغي أن الناس وأن يذكروا بالله عز وجل وعلى المرأة أيضا أن لا تحتح على عليها دائما أن تحفظ على دينها وعلى كرامتها وعلى عذتها وعليها أيضا أنها نورأت من أخيها أو زوجها أو قريبها تضييقا في أمر الذي تفسره أنه يشيء ضمنتها بل إنه قد يخاف الإنسان على عرضه والله يعلم أنه يرسي هذا العرض بمه ويزيب أغلى ما من محبته لأهله وقرابته فعليها أن, أن تتحمل ذلك وأن تتقدله والوصية الأخيرة التي ننبغي أن نصع بها هي عبرة تنبني على هذه المسألة وهي أن الوعيد الشديد في المنسياتين إن شاء الله في هذا القبر شابت في كتاب الله بسنة مدى بسنة باللعنات والدركات والعداد الشديد في حياه بعد المنات ممن تكلم في أعراض المسلمين إذا كان هذا العبد فقط فما ذلك بمن يتكلم في عقيدة المسلم أو يتكلم بحكر الإنسان فالأمر أشد إذا كان هذا فقط في الأرض ودرقهم من اعتقائهم وهذا لا يعني أن يتسام إنسان أهل الزيور والظلام لا إننا نرى أن يتؤثر وأن يتحفظ لما يقول وأن يعلم الله عز وجل لا يشد المسلم أن يحطره في حق أخي المسلم وأن الله لا يرضى الضاطر ولا يرضى الزور ولا يرضى الغتان وأن ينزل المسهد من, من يتكلم فيه وأن لا ولا متكلما من فانيا أن ينقل إليه عن أحد خاصة إذا كان من الدعاة وأخيار الصالحين أن ينقل له فيه تهمة أو لنزة أو شيء من هذا العليم يبتدع عز وجل ولذلك ضرب الصحابة رمو الله عليه بصم الكامن الفاغن حتى إن الله سبحانه وتعالى أشهاد به ورفع من يقع ورأض أيوب الأنصار الله عنه أخبر فيما رقعت حادثة ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا انظر تكتشوق القرآن ظن المؤمنون والمؤمنات وما نزلت في أدي أيوب لما قيل لهم وقلهم الخبر بتهمة عائشة رب الله عنها ضررواها استبعدوا ذلك ورفعوها رضي الله عنها وهي أهل لذلك عن هذه التهمة يقول الله عز وجل ظن المؤمنون ومؤمناتهم جعلون في الشيء أولا ظن المؤمنون وصفاً بلدها الإيمان فلم تجد شخصاً يبدأ سمأ ويبدأ بشامه عن من المسلمين عن الطعن في الناس إنه فيه الإيمان يردع ويسجر وخوف من الله سبحانه تعالى ولا يهدد فلوك الإنسان شيء مثل خوف من الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه تعالى والإنصاف والأدب لأن الشخص سمن الشبء المبنى لا يدن المعسل فتجد الشخص يخاف أن يقع في شبء حد من حدود العزة في الخامس لا ولا يقع لليسنه فقال الله تعالى ظن المؤمنون والممناتين بأنفسهم مقام بإخلامهم نزل أخاك المسي منذلك نفسك التي يجوني تبديك قال ظن المؤمنون والممنات بأنفسهم خيرا وبأنفسهم في قول جناهير المسرسلين أي بإخلامهم كما قال تعالى لا تقفروا عن ذلكم إن الله كان بكم رحيمة أي لا تقفروا إخوانكم كم لهم أنظر جمال القرآن وعذوب هذا الإسلوب الرداني المنزل من الحكيم العليم كتاب أختمت آياته وثمه أخصده من أجل الحكيم الخبير حكيم خبير ظن المؤمنون ومن لا تبعوا فرقهم الخير ونزله عائفة ومعنى قد اتبهانك وهذا شيء من الخوض من الله تعالى ومراقبة من الله عن فالواجب هذا كل مؤمن فضل عن طالب عم فمن عن قدرة أن ينزل نفسه عن الوقيعة في إسوان المسلم ولا يشكر بعض ولا يشكر الإنسان أن الناس مرافع فقد يكون الشخص الذي يتراه أشأة أغضر بطنرين ليس معروفا في المسجد وليس عنده يضيف أو مكان يتكلم فيه لأنه ضعيف وفقيف فقد يكون عند الله الأمة عن رب أشأة أغضر بطنرين مدفوع للأبواب لو أحسن على الله لأبواب فقد يتقيد من في انسان في عقله او فكره او منهجه نحن لا نقول ما تتكلم في من شخص ثم حتى الكلام وضعه الشريعه له موازين دقيقه ثابته فقالت انا واذا قلت فائده اذا قلت الفائده العدل الذي امر الله عز وجل وكان انينت التلب يضربون في هذا ارع الانديه اانه في ذكر كان يتحملون في الجل وينقضون الرجال حتى مره صاحب الرملاء رحمه الله رحم الله اخصاص وهو يتكلم في تراجم الرجال فقال له اتق لنا فلربما تكلمت في اقوام قد حصلوا لحالا من الجن فخرم الحزن عليه من البكاء هل من اهان حاضر الذي يتكلم بالجد خرم الحزن عليه من البكاء المهول هذا الحزن ما قل ان تعدوا للشنه ما قل ان ظانوا الجن كانوا يقولون ضربت لا يقبل الجرح والتعديد إلا من الحد بذي يعرف الأدالة والمشقانة الأمين لذلك عنده أماما لا يخون لا يخون الأمة ولا يخون لكل من يسمع له ونعلى الفخائش من الله عز وجل الذي يتمنى أنه لك في هذا الأمر لو لم يمتطر المستج ما تكلم به فلا يتكمن تشهيا ولا يتكمن عن غرض ولا يتكمن عن شكب ولا عن حشد. فهذه كل مواظم عامة في كل عصر وزمان ومكان لأن واجبنا كطلال علم وكأهل علم المبين من الله هذا خاصة في هذا الزمان الذي تسهل فيه الناس عامة من مخاصة وهذا في كل زمان ومكان إذا كان في زمان من أجل الله وقعه بلد أول غيره فعلكم بحال على الناس منتق الله عز وجل وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له المعاد أو إنا معاخذون يا رسول الله أو إنا معاخذون بما نقول قال: هل لتضمك يا معاذ وهل يقبل الناس في النار على وجوهي او ان مناحي كله خطايا حتى العين إذا رايت من اخيك المسلم امره العرض ومن ذوق لك ان تشرى وهو اول ماخر العوره من اخيك المسلم تعلم انك محشم وان خذلا من الله سبحانه يبكيك الله سبحانه تعالى بهذا الشيء فكان شيخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يحاضرنا ابي بيزة. خيام عظمى وأن يكتب حاقب أبي بلتعب إلى قريش أن محمدا أراد غزوه حتى تستعد قريش قبل أن يأتيها رسول, هذا من أن رسول الله هذا ما يسمى بالخيام عظمى أن يكتب لأعداء الله عز من المشكين أي دم يعني بالنسبة لنفسه سينما يمال أعداء الله إلى هذه الترجمة فلما كتب ما كتب وبعد من كتاب وأرسل صلى الله, الله عليه وسلم وجاء المرأة من الغذير ومعها مكتاب قال ما هذا يا حاطب فقال يا رسول الله إن لي ولدا ولي أهلا فإحبثت أن تكونوا لي يدا عليهم يعني ما أذهب على الإسلام والمسلمين انظروا كيف رسول صلى الله عليه وسلم عن هجرة شاء الله عن هجر الأذنان بغاضح بارش. والخطيئة بغاضحة والجريمة عظيمة والله منذ جاء القرآن مبصر من قوم مشكين كابر ابن عبد جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بقتل دماء من قريش بالتقى بتحيض بقتل اصحاب يوم بدر من المكان حتى ان عمر رضي الله عنه قال لا رب لله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال جاب يا عمر وما لك تريد شان الله صلى على اهل بدر فقال انني من شؤون قتل غرقك وما يدرك ان هذا العالم من الايمان الذي تتكلم فيه في مواقف الشدقة التي بينها بين الله والعلم والسلف والدوام والعلم قد يكون غفر الله لهم جموهن وأنزلهم من ما خطر لهم على ذلك فعن الإنسان يتقلنا وأن يتورع وأن نحرق كل الشجر على أن يجبنا نسعه بجمال التقوى وليعلم كل الإنسان أن أي ناصر وعالم وخطيب ومجكر إذا ذكرنا شوك الله من تقل الله فيما تقول في خالق المسلمين أنه نقول بكتاب الله وفي نفس ما, ما قال شيء من عنده بالنصوص الكتاب السنة كلها كل أمر بالتقوى يتضمن هذا الأمر يتضمن أن يتقى المسلم الأول ما يتقى فينا دونه ودون الله ومن يتقى في بينه ودون الله ولذلك قلاء رسول الله من النساء قال من سبيل المسلمون من يبه ونسانه فهذه نسوسة في تاب السنة كلها من هذا الظلاء العظيم في مناسبة طبيعة القضاء وخيام الجوجية سأمنا نذكر بهذا لأن ما هو أعظم منها أولا بالتأكيد عليه واذنا خطب الكلي ثق الله عبد وجل وانا على كل مسلم ان الله ربنا وتوبيه هو الدين والنصيحه والدعوه والاحسان وكره من قلبه الكفره وعباده الانسان وكره الى قلبه الفواحش ما ظهر منها سراء كانت في اللسان او الجناح او الدوارح حتى يكون من اولياء الله السعداء ولي كل انسان ان هذه الدنيا في ساعاتها ولحظاتها فيقلي منها ما الله له أن نقلي فإما أن يعيش عسيفا عن فيعيش حميدا ويموت سعيدا ويبعد يوم قيامه وما حمل على ظهره تبعة المسيح ولا يحسب بينا إلي الله أن يشيح انتتلم فيه وإما أن يطلق من مسيح الغنان فتكون منهم جنات الجوارش واللسان والأركان وعندها فيقف لينا إليه العظيم الدنيان فيما لا ينفع المألم ولا بنون إلا أن أتى الله بقلب شبيل وتنشر له كلماته ويرى عمون عينيه عباراته ويقال له اقرأ كتابة فهد نشك اليوم عليك حشيدا ويندم حين لا ينزع النجل يأخذ من حشناته فإذا سنيت فيه الحشنات وفد من فيعات شاشده ثم طرح ورعي بالله النار قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلش إن من المفلش منعك اليوم فقد شفن هذا وأفن مال هذا فيأخذ من حسناته على قدر مظلمته فتأخذ حسناته أمر بشياء تفاحله فطرحت عليه ثم وأن ربه فطرحت فينا فنسأل الله العليم رب العاصر حين أن يأخذنا من المثلل وأن يفقنه في قوله العمل وأختم عليه الوصية بأن الأمر لا يشفص لنا وأرى أنه من الواجب أن نربي أبناءنا من الصغر على العصة مني كما أنهم ينبغلين ينخافل على أولادنا وفي الرياضي فإن الخير من يجتمع ومن يحافظ على الفقوق لا يمكن أن يمتشد إلا بإفلاح بالرياض والعناية بالنشر الصالح وتعود كل وارد في بيسه يعود أولادها إلا يتكلم في الناس وأن يرسم المنهج السديد سيحضر عورات المسلمين وأن لا يرغى يوم من الأيام أن يأتي بكلمة وننزع لجاره أو لأخيه القريب حتى الأولاد بعض من مع بعض يعبدهم أن لا يتكلم بعضهم من بعض وأن لا يعودهم من نشايا حتى نرشأوا على سلام وزراء وقهر وعثة وكذلك يرسل منهج مع المسيشة والتلتير لأن يكون لهم خير فلا يذكر عندهم يسل من إنه يسيد ولا يذكر لهم أوراق المسيح. ولا يتكلم في أعراض المسلمين مع زوجتي أمام أولادها لأن هذا يرسل لهم قدرة وعندها يرسل لهم وزره ويجره بسلامة هذه العافية ونصل الله العظيم رب العزيزي كريم أن يسلمنا وأن يسلم مننا وأن يتوب علينا وأن يتجاوج عننا بالله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيء وأجل لكم المثوبة والعجل فضيلة الشيء يقول السائل هل يفتقر اللعام إلى طلاق أم أن أنه طلاق دائم أسابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آمه والصحبه ومنامه مما بعد إذا ناعن الرجل امرأته وحلفت المرأة يفرق بين المتلاعمين شراقاً أبداً قال سهل الرضي الله عنه في رواية الصحيحي مضت سنة عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين المتلاعمين فلا يشمعان أبداً ولما وقعت حادثة عوينر, عوينر طلّى ولذلك لذلك بعد أن انتهى من النعاد وحلفت المرأة قال يا رسول الله كذبت عليها إن أمشكتها هي طالق ثلاثة فطلقها بالثلاثة بكلمة واحدة في مجلس واحد وهذا الذي داع للشافر يقول رحمه الله إن طلاق الثلاث بلغة واحد سنة فالثالث الصحيح طلق ثلاثا بلغة واحد ولم ينكر عليه مجلس واحد ويقولون طبعا للجمهور جواه والصحيح أنه فضع كما تقدم معنا في نتاع الطلاق لكن وقع من همين القلاة لكن وقع بدون إذن من يصل. لم يأمره من نجس صلح لم يطلقه ولذلك وقع منه عنه شمية بما وقع تأكيدا على أنه صارق ونجد أن تبقى معه زوجه لكن السنة أن يفرق بينهم ليس نجس صلح يعني يفرق بينهم صراقا أبودي الله تعالى أمن أسابقنا الله صبيرة الشيخ أحيانا يرى ما يريبه في بيت جاره فهل له أن جاره أن من الأفضل أن يشكف تثابق الله الله هذي الأمور يعني تشكات يشعر فقه الفتوى ليش كل الشعال يجاب ما, ما هي هذه الأمور وما هي الظوابط المحبدة التي يمكن أن يعرف بها أن التهمة قوية التهمة ضعيفة فصعب جدا أن تضع الظوابط من الشريح لا وضعت الظوابط من عينة للمتردد على البيت او أشوال البيوت بحيث يحكم إنه هناك تهم قوية أو بعيدة لكن المضغي على أهل العلم وأهل الفتوى أن يجيبوا عن كل سؤال بعلم الشخص الذي يرى شيئا يتفق في الضعام وهذا الواسط يمر في فترة أولها من فاس في الشرح شيء مرجع للغلمات وأن يسألوا ويستفتد وإذا سئل سئل الآن ودرس الموضوع يستطيع أن يقول هذا الأمر يسكف عليه هذا الأمر يفي بعض الأحيان مثلا دائما الأحيان تقرأ أمور مريبة منها ما يمكن التحقق فيه ومنها لا يمكن التحقق فيه منها ما يمكن التحقق فيه. فيه مثلا أن تقول المرأة من الأقلداء يستطيع أن يتصل عليه ويسأله من هذا الذي يتخل به يستطيع أن يرسل من تفق به وتحبه وشي إلى الشر وفرده ويسألها من هذا الذي يدخل قالت هذا عام وهذا عام يأتي ويزعل كذا وكذا ويعمل كمان جوجه ويجد من الأمر ليش هناك أي ريضة يعني ممكن قضع الشكل يقوم بزعظة الأحيان بزعظة الأحيان لا يستطيع أن يتأكد هو بها مثل أن يرى يعني يرى الشيء ويمكنه نشر عنه بطلاع عليه دون أن يسألها ودون أن يتحرن من غيره هذه أمور تستاذ يعني العالم لما يأتيها الشخص الشائع يسقطيع أن يسألوا ما الذي رأيه وما هي سديد التهمة في مرأة وهل المرأة يعني النساء من النساء من يقرسهم لهم قدم ساذقة في الخير والصلاح والبراءة والغفلة والبعد عن الحرام وبعض الأحيان لا يقشى على مرأة لسه على غضل نفسه يعني الرجل الذي فيه الفساد أثر من المرأة وبعض الأحيان أثر تكون المرأة فاسدة ولكن رجل دين صالح يدعى لعمل أرشي والزلج متساهل هناك أمور تحتاجها دراسة ليس كل شيء لأن من فقه السفر أمن الأمور التي تحتاج لما نظر لا يفتح فيها بالقواعد الآمن لأن الناس حتى قلاب العلم تختلف أسهامنا فلأعطي أسهى قواعد آمنة في السفره كل شخص على خدود الآمن وهذا ما يسمى الفقه فعلى الظلماء وطلاب العلم والصفقة أن ينتجه الناس أن لا يبعى الظلمة لهذه المضرعة عنها هذه الأشوال من المعروف الذي نعرف على إمتنا ومشائحنا رحمة الله عليه أنها تبحث كل مسألة على حيث سؤالي إذا نظر فيها العالم والشيخ استطاع أن يستميل وأن يتأكد من الأمر بالسفر أمر به فإلى رأى أن يفعل ولا يشكفر وينبغي يطلع الشوج أمره أن يخضر الزوجها وبعض الأحيان يكون الأسلم أن يخضر قرابتها ولا يخضر الشوج ويكون في, في قرابتها من هو أعقل ومن هو أتقى لله عز وجل وأكثر محافظة وبعض الأحيان يكون ولدها أكثر صناعة لها وأكثر محافظة فيتلعه عن الأمر. كل هذه المسائل ينبغي من ضميها على شبه ويخطى فيها الجوار يحسد أشوالها ومعرفتها أصابركم الله صديدة الشيخ من ترك الصلاة متعندا هل له القضاء أصابركم الله هذه المسألة فيها خلاف من الشهور جمهور علماء على أن ترك الصلاة متعندا لا يجب الكبر وإذا كان لا يجب الكبر عندهم يجب عليه القضاء اسمه مدى بالحنافية والنالكية والشابية رسول الله عليه وهذا الحنادل رحمه الله لأنه كافر فعال قول بكثير لا يقضي هذا الخلاف بين ظلمه رحمه الله مشهور وصحيح الجمع بين المصوص أنه إذا ترك فرقا كليا لا يقضي وأنه إذا صلى أحيانا وفرق أحيانا فحديث عبادة ليقوي أنه ليس بكاظر خاصة لأن قوله فمن كرتها يخمن على فرقا كلي وحينئذ يجنع بين والله لله تعالى فضيلة الشيخ من نسي أن يخرج ذكاة في وقت الشهر ومضى على ذلك فترة فكيف يخرج ذكاة ماله أسابق الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خط الله وعلى آله وصحبه ومن مولاه منا بعد فوجد عليه أن نخرج عن الشموات التي من يخرج ذكاة فيها واختلف العلماء على قولين منهم من يقول يحسب السنة الأولى ويخرج منها الزكاة ثم إذا حسب السنة الثانية يسقل قدر الزكاة الذي أخرج ثم إذا حسب السنة الثالثة أحسب قدر الذكاء من السنة الأولى والثانية وأشطقهم من السنة الثالثة وهكذا بمعنى أنه يُعْثَى عن مال الواقف وزكاة فلا يُجَكَى ومن أهل العلم من قال إنه يجد عليه أن يحفظ المال كان كاملاً, كاملاً ولا يشقط له قدر الزفاف للسموات السابقة وهذا هو الشقيق فيما ظهر والله تعالى أرمان أسابقني الله ما معنى فتنة المحيا والنمات أسابقني الله الفتنة تطرق بمعاني أبيدة تطلق الفتنة بمعاني الأباب ومنهم قولوا تعالى أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات كما من يتوبوا يعني عذبوهم وانطهدوهم لأن الآية في استيرام أصحاب الأخدود الذين عذبوا أهل الأخدود من المؤمنين وأطلق الفتنة بنعنى الشرك أولي تعالى وفتنة الشرك من القتل يعني الكفر للشرك لله عز وجل وتطلق الفتنة بمعنى صد عن سبيل الله عز وجل وفتنة الناس عن دينه صدهم عن دينهم وإغرائهم وإغرائهم من عياد الله والضلالات والشهوات وفتنة النهي هي الأمور التي مفتلى بها الإنسان في دينه حال حياته فنال مسلم ولا مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وابتلاه الله على قدر إيمان كما قال صلى الله عليه وسلم أشدكم بلاء الأنبياء إما الأمثل كالأمثل تدل على أنه لا بد أن يسكن ولذلك قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يكتنون أي لا يكتبرون ويمتحنون ويبتلون من الله عز وجل ليمسش الله الذين آمنوا وينسق الكافرين ليهلك من هلك عن بيننا ليهلك من خي عن بيننا وهذه الفتن في الشياء التي تتعلق بالدين تنقسم إلى قسمين القسم الأول خدمة الشهوات والقسم الثاني فتنة الش... الشبهات ففتنة الشهوات هي الفتن التي يبتل بهالعدد في شهوتنا وتكون بعض الغلانين يجعل الشهوة قاسرة عن شهوة الخرف والبطن وبعض من نجعل الشهوة عامة من الشهوة شهوة الحديث والكلام يجعل من الشهوات فتنة الشهوة تكون على درجات على دركات والعياذ بالله بعضها أشد من بعض فهناك مقاصد وهناك فرشائد فمثلا على سبيل المثال الزنا فتنة الشهوة لكن هناك ما دون الزنا من ما يصل إلى الزنا النظرة المنحرمة واللمس المنحرمة وخلوة بالأذنذية ومحادثة النساء وإغرائهم فقد تكون هذه المسائل في بعض الأحيان تصل في تكرارها وتعاطيها أعدا من فينا نفسه فقد والعياذ بالله مثلا تكون استثناء في الوسيل للحرام مثل شخص عبد الله تادى أن يحادث النساء ويغريهما بالفساد فلربنا أغرى المرأة الواحدة فتصبح حياتها وحياتها كلها بسبب كلامه وإطلاقه في عين بنيا دي الله وزرها وزر وعها دي الله مع أنه ربنا لو جانا دينا بالله لا يخل في الإثن إلى هذا الذي وصله وحيادة بالله بسبب التكرار هذه المتاري فالفتن إذا كان في الشهوات سيجد ركاته تختلف بحسب اختلاف آثارها وما تخدم من غضب الله يجلعه في خطير وفتنة الشبهات من فتحة الشهواء تسمى فتنة محدة العلو على الناس والمناصب وتجد الشخص مثلا في وظيفته مبتلة بشب الظهور والبرور فيظن من تحت يجه يظن ظنالها المستخدمين وبعض أحيان تكون عنده فتنة الشهوة شهوة المرح والاستناء والإطراع ويستعجد الناس ويسرهم أن يمجدوه ويقجبوه في وصله إلى تنجيله فهذه كلها مستهة الشهارات فهذه مستهة الحياة فقد تغضي من الإنسان وعليه بالله إلا سخط الله وغضبه وإن الزنبى قد يكون دريدا إلى الكفر والعياذ بالله قد يكون صغيرا ويكون دريدا إلى الكفر ولا يستهين الإنسان بالنعافة فإن الجزاء تكون من دقائق الشفر إن الله سلامك والعافية ولذلك قال عبد الله عباس لا تنظر إلى المعصية ولا تنظر إلى معاصية وأما فتنة الشبهة ففتنة الشبهة تكون في مسائل الدين من صلى الله عليه ما يكون في الاعتقاد من الشقوق في الله عز وجل فيفتم الإنسان عن توفيده وإخلاص العبادة لله عز وجل ومن ذلك الرياء والطاعات فتجد الإنسان بالعواد بالله يصلي ولا حظ له في صلاةه ولا أجره ولا نفوده لأنه صلى للناس ويطلب العلم وهو يريد أمر من الدنيا فيذهب وأجره هذه من فتنته بالله في دينه فالفتنة والإله بالله أنواع وغبرتات ومهلسات من شاء الله سلامك والعافية ولذلك كان المسنة عليه السلام استعاد لله بالفتنة النحو والمهات من فتنة النحية في طول العمر حتى ي... والعياذ بالله رب الانسان ما لا من حرز ويسع يشؤ يا رب يوم من بكيت فيه فلما فرت في دوري فكيف عليه يا رب يوم من بكيت فيه فلما فرت في دوري فكيف علي فكل الانسان راى هواه ورى مناص ورى منكرات فمد له في عمره الى زمان دفع على الذي قبله فالطالب صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ما من, ما من جمال إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الشعب ما من جمال إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الشعب ففتة نحن لجارة العياد لله في عمر الإنسان فلا يجاني العياد لله لطهاوة معاصر ومحرمات فيجوده طول العمر نافية لله وبعدا عن الله عز وهذا هو الذي عناه من الله صلى الله عليه وسلم بقوله شركم من طال عمره وساء عامل وان خطف المناات ان الانسان يختل عند موته ويختل حتى من الشيطان بربنا خذله عند موته حتى يستن له ربنا بخاتم في اوليائه وربما بربنا في ضمن الشيطان عند الموت فذاك خاتم الانا الصالحون هم من الخواتم ان شاء الله نحن الخاتم ان شاء الله حبات عند المنات واستعاد به من الشتن التي تزوجل القلوب خاصة بالشكرات الموت عندها يؤمن الفاجر ويؤمن الكاثر ويجلد العبد فيثبت الله الذين آمنوا ذلكم بالكاثر وارزقهم الله عز وجل من القوة واليقين وليس هناك فيصل في هذه الدنيا أفضل من فيصل الخاسمة فهي التي تحصل بين الناس فيما يكون بينهم وراء خاتمة السعداء يبصرهم ربهم برحمة منه ورضان ودلنا كلهم فيها نعيم مقيم الخالدين فيها أبدا فتجد ولي الله المؤمن في هذه الدنيا أسعد محظ له وأعز ساعة عنده إذا جنب سكرته وحامت قيامته فأولن بالرخيل من هذه الدنيا إليس هناك شاعر أشعد من تلك الشاعر حتى أنه لو خير بين الرجوع إلى أهله والإقبال على ربه الاخترم عند الله جز وجل على أهل من أولا عند الله سبحانه وتعالى من بشائر طيبة لأن الله يتذك لها المؤلمين ولذلك تجد الأخيار لهم القصص عند الموت فتجد الشخص منهم يتهلها الوجوه ويشرق جبينا ويصلف منهم من تراه الله كأنه صفة من قمر او كالشمس ولقد رأينا ذلك الرجال والنساء وتجد منهم الأمر العجيب جدا من التباق والسلوة والبشائر الطيبة فتا أنك ربما جلست بجواله أنت لا تحسن أنك بجواله ويكون فيه وحشة الأموات من تسمى الله جل وجل فالسلام من هذه السفر من السفر التي تكون عند الموت جلزل وفيه جلزل فيها الإنسان من ريالة لله ولذلك تجد عبداً ما مجلزلون عند الموت فتجد الشخص من لله قدمه في الآخرة وروسه في الدنيا خاملاً همّاً مال وهمّاً في كارث وكيف يأخذ من هذه الدنيا وكيف يأخذ من شعواته لأنه أمر الدنيا وخرب الآخرة فلا يحب أن ينتقل عن العمال خراب فتجده مجلزلاً بشكة فإذا دمك حانت قيامته وزنت سكرته إذا به لا يعرف من الذي يقول والذي يفعل وإذا بكلامه يتغير إذا بوجهه من صلى الله عليه وسلم صفحات وجهه تبجي ما في مكنه قلبه إن شاء الله سلمك يا عافظ وأشد الناس عند الموت الذين في قلوبهم مرض وهم من عياذ بالله في العقائق هؤلاء الذين يستفعون بالدين ويستفعون بالصالحين أو يغلبون الله شهنا تعالى بالكلام في صرماته العظيمة وبذلك إن شاء الله سبحانه عزيز سب الدين سب الله الجنة ايمن على صحيح الخاتم وتجد الزعر يتهدك أن يسخر من القرآن أو يسخر من يمده وسلم فهؤلاء انتظر لهم عند خسم انتظر لهم عند الخاتم فسيعلم هؤلاء لأن الله يقول وسيعلم لذلك الذين ظلموا أي من قلبين ينقلبون ولكنا في الصالحين ولذلك أبو, أبو هريرة بقصة التي ذكرناها عن ساتب النسو الذي هو أبو رية ان يتنقف اظاهر رضى الله عني في كل شيء فقعد على الغلمان اخيار كل من نزل سافرت الى بلده وان الله في اشر ذلك اليوم كنت اريد ان زوره لاجل شاء الله انه دخوله في فكرهم قال له الدكتور بطي وهو ابيض الوجه قال له به ذهب قد العلاج بالله شرب وجهه واذا به في اشد اسوان وغوثه بالله ضيطة ونهشه شديد وإلى بيشيخ وقال آه أبو هريرة آه أبو هريرة آه أبو هريرة في الترفضة فالكلام بالصالحين من الألماء والأخيار والاستهجاء بأهل الطاعة هذه عواطبه وخيمة وكذلك في الدين والصخرية من الدين لك روالبي رحمه الله يقول على الرجل أنه جاء من الشفر وأقضل على النذين وكان بخلاء وادي العقيد فقال رجل وفن النذينة فقال وجوال بالله الشقيم من القوم فقال رجل من الفارسين للمتكلم قل ان شاء الله فقال ذلك الشقي وان لم يشاء والله سبحانه وتعالى قال وغيره من علماء السد السد العقيط حتى وغير بمن اطرف لهم الكياره فكان اول من دقق رقبه في هذا الامر الذي رد انا رب المشقيم وان لم يشاء اي ما قصدها هذه عراقه اخيمه ولذلك لا يثبت ان هو مؤثرا في فتق النمو باذن الله من سوء المافقد والمرض في القلب قال بعض العلماء رحمهم الله لا تعرف سوى لا يعرف سوى الخاتمه لمن صلحت عقيدته لا يعرف الخاتمه من كان صالحا المعتقد بعيش هذا الحراك وامن بالامان بالله صلى الله عليه وسلم ودام الانسان عذب نفسه ان يكون الله عز وجل يخلص له ويتكلم لله يأمن لله يقول لله يحل لله فإذا صرف أمور كلها لله يتعتبك الله وقبله يطبق عند الله نصر الله العظيم أبو العسل كلمة أسماء وإذن أصفات الجمانية وإذن أصفادا لحظات وأعزاء نصلت المصير إليه فأنا الحمد برحمة الله وإذن أمنا بواسع ومعذرته